بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات الذروا فالحاملات مقرا فالجاريات المصرى والمقصمات أمرا إنما توادون الصالق وإن الدين الواقع والسمائلات الحبق إنكن في قول مختلف يؤفق عنه أمن أفك وَتَنَازَعُوا فِيهِ فَرِيقٌ وَفَرِيقٌ وَنَازَعُوا وَلَكُمْ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ فِيهِ وَلَهُ يَحْكُمُونَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَقَفَتْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ قالوا قيدا من اللي لما يهجعون وبالأسحار هم يستفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم وفراتهم شرون وفي السماء يرزقكم وما تنهدون ورب السماء والأرض إنه لحقكم إسلام أنكم تنطقون عند أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين اذ دخلوا عليك وقالوا السلام وقالوا السلام وقالوا قال فراغ إلى آله فجاء بأجن سمين فقربوا إليهم قال لا تأكلون أو جسمهم خيفة قالوا لا تخافوا واشروا بغلام عليهم فأقبلت مراته في صرد وصكت وجاءه وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه الحكيم عليم قال فما قطب ونرسلنا قومنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طيب مصرفين ومتالى ربك المصرفين فأخرجنا من كان فينا مؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب والهليم وفي موسى إن رسلناه إلى فرعون بسلطان المؤمن فتغلنا بركن وقال ساحره مجنون فأخذنا وجدناه وفي آل إذا رسلنا عليهم الرحل أقيم ما تدر من شهن يدعي إلا جعل ذكر وفي سمود القير انتم التمت حتى حين فعالتوا عن أمرهم فاخذتهم الصائقة وهم ينظرون فاستطاعوا من قيام ما كانوا منتسرين وقوما نوحا من قبر إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء أبنيناها بأيد وإن لموسعون والأرض فرشنا فنمائدون ومن كل شيء خلقناك وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنَا عَلَا لَكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّكُمْ يُنَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجَعَلُوا إِلَى اللَّهِ لَنْ آخَرَ إِنِّكُمْ يُنَذِيرٌ مُّبِينٌ كَذَارِكَ مَا تَلَّذِئَ مِنْ قَبْلٍ مِّنْ رَسُلِ كتبع صبيب لم قومون طاغون فتولى عنهم فما أنت الملوم مذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنسان لا ليعبدوا مما أريد منهم الرزق وما أريد إن, إن الله الرزاق ذو الكفة فإن الذين ظنوا ظنوا ومثل ظنوا بأصحاب فلا يستعجلون فوائد للذين من يومهم الذي يوعدون